الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراة في كتاب عمل الفقه للإمام موفق الدين ابن قدابة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين طبعا طب طبعا من قال شرط صحة وشرط كمال يقصد أنه من الإيمان يعني حتى كلام الشيخ باز رحمه الله وكلمات للشيخ ناصر وإن ثبت كلام الشيخ بن بثيمين إن وجدتموه كلهم يقصد أنه من الإيمان وليس خارج عن الإيمان ليس خارج عن الإيمان حتى لوية هذه الألفاظ فلا يؤمن بذلك أن العمل خارج عن مسمى الإيمان كما يقول مرجع أبدا لا يمكن هذا أبدا نعم وفي الدرس السابع والعشرين في تتنة باب صلاة زتوّع قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدن الكامل ثلاثه بالتسلمتين ويقنت في الثالثة بعد الركوع نعم قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب صلاة التطوع وهي خمسة أضرب ثم قال الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر المراد بالضرب الثاني يعني من صلاة التطوع والوتر سنة عند الجمهور وعند الأحناف واجب والأظهر قول الجمهور والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض فقولهم واجب يعني مرتبه أعلى من السنة وأدنى من الفرض والجمهور على أن الواجب بمعنى الفرض بمعنى الفرض وهو الأظهر واستدد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الوتر سنة وليس بفرض ولا واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على راحلته حيث توجهت به فلو كان واجبا أو فريضة لصلاه على الأرض ولم يصلي على الراحلة كما كان يفعل في الفريضة صلى الله عليه وسلم قال وقتهم من, بين من ما بين صلاة العشاء والفجر يعني ما لم يؤذن الفجر إذا صلى الإنسان العشاء ما لم يؤذن الفجر فإن هذا كله وقت صلاة الوتر وإذا جمع بين الصلاتين لمطر أو مرض أو سفر أو عذر شرعي هل يجوز له أن يصلي الوترة قبل أن يؤذن للعشاء يجوز ذلك ولا بأس أبدا طالما أنه صلى العشاء سواء صلى جمعا لعذر شرعي أو صلى كل صلاة يعني من المغرب والعشاء في وقتها فإنه يصلي الوتر فإنه يصلي الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم أربعا فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث وجاء في حديث عبد الله بن عباس عند البخاري في صحيحه بل في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في بعض الأحيان أوتر بثلاث عشرة ركعة بثلاث عشرة ركعة ولذلك قال جمع من أهل العلم بل الجمهور من أهل العلم على أنه يجوز الزيادة في الوتر على إحدى عشرة ركعة وما قالت عائشة رضي الله عنها هذا اجتهاد منها وهذا مبلغ علمها وابن عباس معه زيادة علم فيقدم على قول عائشة رضي الله عنها وهذا له نظائر في السنة فقالت رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا وصح عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما فيقال هذا عائشة صادقة وحذيفة صادق وابن عباس صادق وكلهم عدول وثقات وكلهم قال ما علم ومن كان معه زيادة علم فإنه يقدم على غير وأيضا قول علي الصادق والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة فقوله مثنى مثنى قيل إن هذا عام مخصص بحديث ابن عباس أو عائشة وقيل هذا جل على الزيادة على إحدى عشر ركعة لا سيما أنه جاء في موطأ مالك أن عمر جمع الناس على إحدى وعشرين ركعة وصحح ذلك جمع من أهل العلم وجاء في موطأ مالك أيضا أنه جمع الناس على إحدى عشرة ركعة وبعضهم يقول إن حديث إحدى وعشرين شاذ والآخرون يقولون بل الشاذ إحدى عشرة لأن الزيادة مقبولة والإسناد إليها ثابت أو صحيح وبعض علماء يضاعف الزيادة على إحدى عشر ركعة منهم الشيخ الألبان رحمه الله وقد أطال النفس في رسالته أو كتابه صلاة التراويح في هذا في هذا في هذه المسألة بل ذهب إلى أن الزيادة على إحدى عشر ركعة في رمضان أو غير رمضان بدعة رحمه الله وغفر الله له ولكن الذي عليه العمل في الحرمين الشريفين وفي وجود العلماء مثل الشيخ بنباز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من العلم الزيادة على إحدى عشر ركعة كما في الحرمين ولم ينكر أحد من أهل العلم بل أنكروا على من ترك الإمام وجلس يتحدث والإمام يصلي فهذا شيء لا يقبل مطلقا إن كنت ترى عدم الزيادة خلاص صلي إحدى عشر ركعة وانصرف إن شئت ولكن قد تحرم مما جاء في قول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالأظهر والله أعلم جواز الزيادة على إحدى عشر ركعة على حديث ابن عباس الذي جاء فيه ثلاث في وأما القول بأن هذه كانت سنة الفجر فهذا تكلف ظاهر ورد جمع من أهل العلمي هذا أو القول بأنها كانت سنة الإشاء هذا أيضا تكلف فابن عباس يثبت صلاةه عليه الصلاة بالليل وأنه كانت ثلاث عشر ركعة فأثر في حديث عائشة وإن كان في صيحين أيضا في أعلى مراتب الصحة ولا شك أنه يعمل به وبعض علماء يقول إن تيسر له أن يقوم بما جاء في حديث عائشة بدون مشقة على الناس لا بأس وهذا الأفضل وإن لم يتيسر له وزاد في عدد الركعات فالأمر في ذلك واسع لقول إنه سلام صلاة الليل مثلا مثلا ولا يصحب إلى طلاب العلم أن يعني يهجر بعضهم بعضا أو يبدع بعضهم بعضا هذا من الجهل الذي يؤدي يعني أنه يبدع أخاه أخاه طالب العلم من هذه المسألة هذا خطأ ليس صحيح وأما اجتهاد عالم كبير مثل الشيخ الألباني والقول ببدئية الزيارة لأشركة فهذا الشهاد من عالم الشهاد من عالم كبير ورمز من رموز المنهج السلفي في زماننا محمد الدين الالبان رحمه الله ولكن من ما ردوا على القول بأن هذا هذه الزيادة بدعة نعم نعم ويشرع أن يكون آخر الصلاة بالليل وطرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا كما في حديث ابن عمر في الصيحية وهذا الأمر للاستحباب فإذا أوتر آخر أول الليل يجوز له أن يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس في آخر الليل فلذلك الأمر في قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية. نعم. ولا هل هل يوتر بعض الناس يقول أنا أوتر وتر آخر؟ لا لا وتران في ليلة. في الحديث لا وتران في ليلة. طالما أوترت لا توتر مرة أخرى. نعم. نعم. النوا يقال السنة راتبة، كيف هو فقران سكت يعني ولا قال لعلك تأتي بالكلام نصا مو معك اقرأ هذا في في سن في سنة التي بعد العصر هل هي راتبة أو قبل العصر هل هي راتبة أم مستحب كان نقل عن الشرازي وعن النو في المجموع ومن الثالث هذه بعض أقوال العلماء على مسألة صلاة الراتبة قبل العصر قال مجد الدين البركاتي ابن التامية رحمه الله في المحرر في المجلد الأول قال وسن الراتبة قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر ثنتان وبعدها ثنتان وفي الأربع قبل العصر وجهان وثنتين بعد المغلب وثنتين بعد العشاء مجد المتهمية نعم, نعم وقال ابن قدام المقدسي رحمه الله في المغني في المجلد الثالث في نقله عن أبو الخطاب قال أبو الخطاب لكالوذاني أربع قبل العصر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم اللهم رؤى صلى قبل العصر أربعة. وقال الشيرازي رحمه الله فأما الراتبة فمنها سن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح والأصل فيها حديث ابن عمر وحديث حفصة بنت بنت حفصة بنت عمر رضي الله عنها عنه عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين قبل العصر والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لما ذكرنا وأربع قبل الظهر وأربع بعدها لما روت أم حبيب رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار وأربع قبل العصر لما لما روى علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة حسنه شيخ الباني في المشكاة وقال النووي على هذا حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفراءذي غير الوتر ثمانية عشر ركعة كما ذكر المصنف وأدنى الكمال عشرة نعم هذا اجتهاد من أبي زكريا النووي وكذلك الشيرازي ولكن عليه الجمهور أن السن أن السنة قبل العصر مستحبة وليست ترتبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والضرب الثالث التطوع المطلق. وتطوع الليل أفضل أفضل من تطوع النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثل مثل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم قال رحمه الله تعالى الضرب الثالث التطوع المطلق يعني الذي ليس له وقت معين وليس له عدد معين أفضل وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. إلى حديث الواردة في ذلك كقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والنصف الأخير أفضل من الأول حتى يصيب الثلثة الأخير من الليل لأن نبي الله داود عليه السلام كما الصيحين قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل يعني الأول ويقوم ثلثه وينام سلسا، ولكي يصيب الإنسان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي رياض رضي الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر، وصلاة الليل مثنى مثنا للحديث صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر يدل على مشروعية صلاة الليل مثنى مثنى ويجوز أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة فإن شاء صلى أربع ركعات أو ستا صردا بسلام واحد أما إذا نوى الوتر فيصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا وأما صلاة النهار فإنه يصليها ركعتين ركعتين ولا بأس أن يصلي, يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة لكن الأفضل أن يسلم بين كل ركعتين نعم قال رحمه الله تعالى الضرب الرابع ما تسن له الجماعة قلت وصلاة القائد قرأت نعم قال رحمه الله تعالى وصلاة القائل على النصف من صلاة القائم كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه وسلم لما بدنا وكبر, كا وكبر كان يصلي جالسا كان يصلي النافلة جالسا فيجوز إنسان يصلي النافلة جالسا حتى ولو من غير حاجة وتكون صلاة على النسب من صلاة قائم أما إن صلى لحاجة يعني مرض أو نحوه وكان يصلي قائما من قبل ولكن لعارض صلى جالسا فإنه نرجو له الأجر منفورا وكاملا لما في الصحيح أن النبي عليه والسلام قال إذا ملذ العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما نعم قال رحمه الله تعالى الضرب الرابع نعم نقف عند الضرب الرابع وفقنا الله واياكم من يحب ويرضى وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم نعم ودعاء الخنود سنة وتنازع العلماء هل هو سنة طوال السنة أم في النصف الأخير من رمضان أم في العش الأواخر وجاء فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وحسن قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني القنوت في الوت كما يعلمني السورة من القرآن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وهذا دعاء عظيم لا اكتفى به الأئمة لكان كافيا ففيه خير عظيم ولو زاد شيئا يسيرا وكان غير مملا للمصلين لا بأس عند جمع من أهل العلم هل هو قبل الركوع أم بعده وجها وعند الشيخ الألبي رحمه الله أن هذا صح عن النبي والسلام وهذا أيضا صح والأكثر أنه يقنط بعد القيام من الركوع إذا اعتذر قائما شرعا في الخنوت يقول اللهم هدنا في هديت ويكمن الدعاء نعم لا, لا. الخنوت في الوتر إذا كان يصلي في رمضان يقنط جهرا ليس سرا ويؤمن المأمومون على قنوطه نعم قنوت الوتر أحيانا ليس متعلق بنازلة أما النازل قنوت في النوازل يكون في الخمس صلوات المفروضات وإلى أن تزول النازلة إلى أن تزول النازلة وهذه النازلة تكون نازلة عامة بالمسلمين وليست نازلة خاصة يعني كلما مات شخص الله قال فأصابتكم مصيبة الموت نقنط لا الموت حق ولكن إذا كان هناك مصيبة عامة بالمسلمين نزل بالمسلمين لا معنى من يدعو كان عليه الصلاة يدعو على قوم إذا قلت نعم نعم نعم نعم ويكون القنوط بإذن ولي الأمر نعم عموم الأذلة في رفع اليدين عموم الأذلة في رفع اليدين يرفع اليدين وهذه فتوى الشيخ مباز عمو الله واللجنة أنه يرفع اليدين في القنوت. نعم نعم نعم لعل الأسنة جعلها الدرس القادم إن شاء الله نعم لو إيه لو دعوت في القنوت يجوز عند بعض العلم يجوز دائما اللباس لكن الأفضل أحيانا نعم, نعم يدعو نفسه كل هذا مع نفسه لكن هذا ليس القنود القنوت في صلاة الفجر عند الشافعية سنة دائما وعند الجمهور أنه ليس بسنة واحتجوا الشفعية بحديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنوت في الفجر حتى فارق الدنيا وهذا الحديث حديث ضعيف ومن حسنه من العلم قال القنوت هنا معناه طول القيام في الصلاة كما في قول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القراءة فمن يحسن هذا الحديث يقول بأن المقصود طول القراءة وقالوا بأن أدم على القنوت الفجر بدعة، لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، وهذا هو الأظهر أنه لا يشرع القنوت في الفجر، لكن لو قنت الإمام ولو أن المساجد في بلدك كلها كلها على القنوت، هل تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك؟ لا، لا تترك صلاة الجماعة من أجل ذلك، تصلي الجماعة. صلي مع الجماعة وتعلم الناس وإذا كنت إمام لا تقرت نعم نعم وسرا الله المستعان. يعني بدأتين كان هذا في بلادنا هنا مصر إلى فترة قريبة إذا لم تقنط في الفجر يصبح المسجد معركة بعد الصلاة والحمد لله مع يعني بعض الإخوة قاموا بإحياء هذه السنة وتركوا هذا الفعل وصبروا على يعني ما أصابهم في سبيل ذلك والآن الحمد لله صار الذي يقنط هو الغريب بين الناس يعني الآن قل لا أن تجد يعني في منطقتنا هنا ولله الحمد قل لا أن تجد أحدا يخرج في صلاة الفجر ليس كذلك حتى وصلت صلت في مسجد آخر غير هذا المسجد تجد أيضا الناس الأئمة لا يخلطون والحمد لله فهذا من فضل الله عز وجل السنة لابد فيها من جهات لابد الإنسان يجاهد في سبيل إحيائها تشتم وتضرب وتسب وتلعن وتتهم بأشياء أنت منها بريء ولم تقتل حتى ببالك ولا حتى جاء جاءك الشيطان بها في النوم في الحلم ومع ذلك لابد أن تصبر لابد أن تصبر لابد أن تصبر على إحياء السنة أن الناس أعداء ما يجهلون فلابد أن تصبر على جهلهم ولا يتهور للإنسان أو يسب أو يضرب الناس لا وإنما شيئا فشيئا يتعلم الناس السنة و... والحمد لله عامة المسلمين على الفطرة وعلى الخير الحمد لله إذا علمتهم يعني غالبا يستفيدون